أعوذ بالله رب العالمين. من الشيطان الرجيم بسم الله. الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على على النبي المصطفى وآله المستكملين وصحبه أما بعد فنتدارس بحول الله تعالى وقوته اسم الله تعالى الرؤوف هذا الاسم من الأسماء ذات المعاني الجميلة ولا شك سوف نتوقف في إضاح بعض الفروق ما بين معنى الرأفة وما بين معنى الرحمة حتى يتبين لنا الفرق بين هذين الإسمين الجليلين اسم الله تعالى الرؤوف واسمه تعالى الرحيم وكذا اسمه الرحمن الله سبحانه وتعالى سما نفسه الرؤوف وثبت ذلك في القرآن في قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم هذا في سورة النور وقال تعالى ربنا إنك رؤوف رحيم وفي هذين الموضعين انطبقت الشروط التي طالما ذكرناكم بها فورد هذا الاسم مطلقا منونا محمولا عليه المعنى ومسندا إليه ومرادا به العالمية ودالا على كمال الوصفية وورد هذا الاسم مقيدا في قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه بتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد وورد في السنة المطهرة كما في صحيح البخاري من حديث البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت إلى أن قال وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا لم ندري ما نقول فيهم فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لراوف رحيم إذا ثبت هذا الاسم بالكتاب وبالسنة المطهرة ما المعنى اللغوي للرأفة؟ قالوا الرأفة أشد من الرحمة الرأفة في حق البشر امتلاء القلب بالرقة وهذا أشد ما يكون من الرحمة فهي شدة الرحمة ومنتهاها قال الله تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله أي لا تنظروا بأي اعتبار يمكن أن يمنحهم شيئا من رحمة أو رأف أو رقة فلا ترحمهما فتسقطوا عنهما ما أمر الله به من الحد ويمكن القول أن الرحمة تسبق الرأفة فالرأفة هي المنزلة التي تعقبها يعني في المنازل رقة رحمة رأفة هكذا فإذا رق القلب دعاه هذا إلى الرحمة وإذا رحم واشتد وامتلأ القلب بالرحمة كانت الرأفة يقال فلان رحيم فإذا اشتدت رحمته قيل هذا رؤوف فالرأف آخر ما يكون من الرحمة ولذلك قدمت الرأف على الرحمة في وصف نبينا صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم وذلك على اعتبار أن الرأف مبالغ في الرحمة فقدمتها هنا لبيان شرف النبي صلى الله عليه وسلم وبيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأهل الإيمان المبالغة في الرحمة تتعلق بخاصة المؤمنين أما الرحمة في اسمه الرحمن فإنها تتعلق بالخلائق أجمعين فالأمر في الرأفة والرحمة على قدر الولاية والإيمان وعلى حسب علو الهمة في عمل الإنسان قد كانت رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ما بعدها رأفة إذن الرأفة هي أشد ما يكون من الرحمة قال ابن فارس الرأفة مصدر قولهم رأفة به يرأف رأفة وهو مأخوذ من مادة الراء والهمزة والفاء التي تدل على الرقة والرحمة قال عز وجل ولا تأخذكم بهما رأفة وقرئت رآفة والرأفة أشد من الرحمة وقيل هي أرق من الرحمة وقالوا الرأفة لا تكاد تقع في الكراهة والرحمة قد تقع في الكراهة للمصلحة، يعني. بنمتلأ قلبه بالرحمة، فلم يعد في قلبه أدنى شيء من كر، فهذا هو الرؤوف. أما الرحمة فقد يوجد معها. قال ابن الأعراب الرأفة الرحمة. يعني لم يرى أن بينهما فرقا ولكن كما تعودنا هناك لا شك فروق لغوية بين هذه المعاني قال أبو عبيدة رؤوف فعول, رؤوف فعول من الرحمة وهي أشد من ذلك الرأفة في الاصطلاح قال الكفوي الرأفة مبالغة في رحمة مخصوصة هي رفع المكروه وإزالة للذر الرأفة مبالغة في رحمة مخصوصة رحمة لكنها ليست رحمة مطلقة خدتوا بالكم المعنى ده يعني اسم الله الرؤوف واسم الله الرحيم أيهما أبلغ في ضوء ما فهمتم رؤوف أبلغ في الرحمة طب اسم الله الرؤوف واسم الله الرحمن أيهما هذا شيء وهذا آخر الرحمة في اسمه الرحمن مطلقة للجميع ونحن لما تكلمنا عن الفرق بين هذين الاسمين، وقلنا أن الرحيم يتضمن صفة من صفات الفعل، والرحمن صفة من صفات الذات. وفي التعلق، الرحيم يتعلق بالمؤمنين، والرحمن تتعلق بعمة الخلق. هنا نقول الرأفة رحمة مخصوصة، رحمة مخصوصة. فلذلك نقرنها باسمه الرحيم. أما اسمه الرحمن فرحمة واسعة. الرحمة المخصوصة هنا تكون باعثا على رفع المكروه وإزالة الضر رفع المكروه وإزالة الضر هكذا فسروا بها معنى الرحمة في الاصطلاح المعنى في حق الله تعالى قلنا من صفات الله تعالى التي سما بها نفسه الرؤوف ومعناها الرحيم لعباده العطوف عليهم بألطافه فالله عز وجل هو الرؤوف المتناهي في الرحمة بعباده لا راحم أرحم منه ولا غاية وراء رحمته إذا كانت الرأف المبالغ في الرحمة فكيف تظن بها في شأن الرؤوف جل وعلا ليس وراء رحمته غاية لا غاية وراء رحمته لا تنتهى ولا أرحم منه هو أرحم منك من أمك وأبيك بل من خاصة نفسك جل وعلا الغزالي يقول الرؤوف معناه ذو الرأفة وهي شدة الرحمة وابن الأثير يقول الرؤوف بعباده العطوف عليهم بألطافه وابن جرير قال إن الله بجميع عباده ذو رأفة والرأف أعلى معاني الرحمة وهي عامة لجميع الخلق في الدنيا ولبعضهم في الآخرة فجعل معنى الرحمة المخصوصة هي رأفة الله بعباده المؤمنين في الآخرة وجعل هذا الأمر مطلقا في العباد سواء كانوا مؤمنين سواء كانوا فاسقين سواء كانوا كافرين هذه الرأفة عامة في جميع الخلق في الدنيا فرأى أن الرحمة المخصوصة هنا أي اختصاصها بأهل الآخرة بأهل الإيمان في الآخرة الخطاب قال هو الرحيم سبحانه وتعالى العاطف برأفته على عباده قال الحليمين الرؤوف معناه المتساهل على عباده لأنه لم يحملهم ما لا يطيقون بل حملهم أقل مما يطيقون بدرجات كثيرة ومع ذلك غلظ فرائضه في حال شدة القوة وخففها في حال الضعف ونقصان القوة فأخذ المقيم بما لم يأخذ به المسافر وأخذ الصحيح بما لم يأخذ به المريض لو تأملنا في هذا المعنى الجميل رأينا كمال رأفة الله جل وعلا على عباده المؤمنين في حفظه لسمعهم وأبصارهم وحركاتهم وسكناتهم بأن يكونوا على التوحيد والطاعة وهذا من كمال الرأفة بالصادقين فما تقرب إلى الله عبد بشيء أحب إليه مما افترض عليه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 رؤوف يعطف على عباده المؤمنين فيحفظ عليهم سمعهم وأبصارهم وحركاتهم وسكناتهم ويعطف على عباده المذنبين فيفتح لهم باب التوبة ما لم تغرغر النفس أو تطلع الشمس من مغربها كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه وقال أيضا من حديث أبي موسى كذا في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها ومن معنى الرؤوف أيضا قلنا على ثلاث حاجات رؤوف بعباده المؤمنين ورؤوف بعباده المذنبين ورؤوف على عباده بالتخفيف فلا يكلفهم بما يشق عليهم أو يخرج عن وسعهم يريد الله أي يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفة وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها مكتسبت إذا هذه الرأفة وهذه الرحمة من الصفات الجميلة التي اتصف الله بها جل وعلا وقد ذكر الله تعالى أنه جعل الرأفة في قلوب بعض عباده وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة فالله سبحانه وتعالى رأوف وجعل هذه الرأفة في قلوب عباده الذين يحبهم إذن جعل الله جل وعلا هذه الرأفة والرحمة في قلوب الذين كانوا على الجادة من أهل الكتاب وممن اتبع الكتاب سواء كان هؤلاء ممن اتبع أنبياء الله تعالى وآمنوا برسالاتهم وبكتبهم وصدقوها ولم يحرفوها وكذا من اتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم واتبع القرآن إن ذلك يكون سببا في هذه الرأفة والرحمة التي يقذفها الله في القلوب هذه الرأفة وهذه الرحمة فجعلها الله في قلوب بعض عباده والله يضعها في قلوب عباده المحبين والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أنية من الأرض وأنية الله في الأرض قلوب عباده الصالحين وأحبها إليه أرقها وألينها فإذا رق القلب وضعت فيه الرحمة ولان فامتلأ القلب بهذه الرحمة فكانت الرأفة فهمنا هذا المعنى إذن كيف نعبد ربنا وكيف يكون لنا حظا من اسمه تعالى الرؤوف تعالوا بنا نتأمل في الآيات التي ورد فيها اسم الله تعالى الرؤوف لنستخرج بعض هذه المعاني يقول الله جل وعلا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم أي لولا ذلك لعمكم العذاب طيب لما ذيل الله سبحانه وتعالى لما هذا التذيل في آخر هذه الآية لما جاء بعد سياق هذا الكلام عن الذين يحبون شيوع الفواحش والمنكرات في أهل الإيمان ختم الله جل وعلا هذا السياق بقوله وأن الله رؤوف رحيم ما العلاقة ونحن قلنا أن القلب الذي يمتلئ بالرحمة هو القلب الذي ينال هذا المعنى ونحن إذا أردنا أن نكون لنا حظ من اسمه تعالى الرؤوف فينبغي أن يمتلئ القلب بهذه الرحمة فينبغي أن يكون أول حظ من حظوظ العبد من اسمه تعالى الرؤوف أن يطهر قلبه لأنه لو لم يطهر قلبه لن يمتلئ بهذه الرحمة بل سيكون قلبه قاسي وهذا القلب القاسي قد اسود وبالتالي سترى منه مثل هذه الأمور لأنه لن يعود ينكر منكر ولا يعرف معروفة يصل به الأمر إلى الانتكاس فلا يشرب إلا من هواه وشيئا فشيئا يبدأ في أن استحكام الأمراض مثل الضغائن ومثل الحقد وغيرها فيحب ذلك حقدا يحب أن تشيع فيهم الفاحشة حقدا على أهل الإيمان وحسدا لهم أن كانوا على الضرب وهكذا ترى أهل العصيان يتربصون بأهل الإيمان ويلتقطون لهم الهفوات. لك بص ده كان بيعمل كذا انظر كان يصنع كذا ودي اللبس حجاب ولا لابسه نقاب ولا بتعمل كذا ده ما بتعمل كذا يحب هذا ويحب الكلام على ذلك وتجد بقى انه يجي يقولك ده في واحدة كانت بتعمل كده وكانت بتروح تزني والعذب بالله وواحد كان شخص ملته كويس وبيسرق وكذا وكذا من هذه الامور حقدا فتشيع الفاحشه يحب أن تشيع فيهم الحشب ويحب أن يكونوا على ضرب الضلال والعياذ بالله فلما كانوا بهذه القلوب القذرة وانتكست قلوبهم بذلك لو أن قلوبهم طهرت ما كان لهم أن يقعوا في مثل هذه الأوحال فأول حظ للعبد من اسمه تعالى الرؤوف طهر قلبك حتى يمتلئ بالرحمة الرحمة دي تصورها كده زي اللبن الصافي فلبا صافي يوضع في القلب وفي القلب ده بعض القاذورات لن يمتلئ بالرحمة فلن يكون منه هذه الرأفة جماعة الرأفة دي اللي هتبعث فيه تبعث رقة في القلب فتجده خاشع ساكن تجده يعني ذو عين مدرارة من البكاء من خشية الله عنده رأفة فلما يعدي كده مثلا على اي موقف معين مثلا حادث معين أو يقف على قبر أو يصنع كذا تجده قلبه رحيم لما يشوف حد مثلا أصيب بمكروه ما تلاقيه كذا يعني مشفق عليه ورحيم له إذن أول حوض للعبد من اسمه تعالى الرؤوف أن يطهر العبد قلبه فحتى تستحكم فيه الرحمة انظر يقول الله هو الذي ولاحظوا هذا سنتوقف معه كثيرا هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم سورة الحديد وهي نفس السورة التي ذكرت فيها الرأفة وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة في آخر السورة الرأفة لسا بنقول امتلاء القلب بالرحمة وسورة الحديد تتناول قضية أساس هي قضية قسوة القلب وعندما تتأمل هذه الآيات ستلاحظون هذا المعنى ولنا محاضرة إن شاء الله تعالى في بيان هذا الأمر إذن هنا في سورة الحديد يقول هو الذي ينزل على عبده آيات بينات هذا القرآن وهذه الآيات البينات هذه الرسائل التي يرسلها الله عز وجل لعباده ليهديهم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم إيه اللي بيحصل؟ القرآن ينزل على القلب يطهره فيخرج من الظلمة إلى النور ليخرجكم من الظلمات إلى النور يخرج من ظلمات الشهوى والطبع إلى نور الهداية والإيمان يخرج من ظلمات الشك إلى نور اليقين فإذا امتلأ القلب بهذا النور بلغه هذا الشأن يطهره فتنزل الرحمة فيجد لها أثرا يكون قلبه قلب نقي طاهر قلب سليم فتستحكم فيه الرحمة فيمتلئ قلبه رحمة فيكون كذلك فمن رأفة الله بعباده أن ينزل عليهم هذا القرآن حتى يكون فيه فك للأغلال التي على القلب أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها تدبر القرآن يفتح إيه؟ يفتح الأقفال في كم قفل كده محططين على القلب فيجي تدبر القرآن يعمل كده فالقرآن ينزل على القلب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله مش واضين بالكم لرأيته خاشعا متصدعا لاحظ لفظ الخاشع ده متصدعا من خشية الله مش كده؟ قسوة القلب بقى ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وأشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله إلا هيهبط من خشية الله وهناك قال متصدعا من خشية الله إذا أردت أن تحل هذه الإشكالية قسوة قلبك فها هنا العلاج خاشعا متصدعا من خشية الله يطهر القلب إذا حدث ذلك وفكت هذه الأغلال وأزيلت هذه الحجارة وهذا الغلاف قلوب غلف وزل هذا الران عن القلب نزلت الرحمة وأضيء القلب فصار قلبا رؤوفا ولذلك قال وإن الله بكم لراوف رحيم فهمتم؟ وهكذا يقول الله جل وعلا في سورة التوبة وسورة التوبة الموضوع الأساس فيها النفاق والنفاق مرض قلبي خبيث في سياق الآيات بعد أن ذكر صفات المنافقين قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم انتم شخصين بالكم دايما بنتكلم يجي ذكر القلب من ناحية هنا يعني اما ان يذكر هكذا او يذكر في اشارة يخرجكم من الظلمات الى النور هكذا هنا يقول من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم القلب كان حيزوغ القلب كان حينحرف هذا الانحراف للقلب فساد لا شك في هذا القلب كان القلب سيفسد كان سيخرج عن دربه واستقامته من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم فرجع هذا القلب على ما كان عليه فلما عاد على ما كان عليه صار قلبا على الجادة وهذه من رأفة الله سبحانه وتعالى بعباده أن لا يضيعهم لذلك قال وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لراوف رحيم. وغذبلكم من التشابك ما بين معاني الآيات يقول الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه بتغاء مرضات الله والله راوف بالعباد هذا الحظ الثاني أو حظ كان طهر قلبك الحظ الثاني بع نفسك لله إذا ضحيت بشيء عظيم فهذا من أعظم الأعمال التي يتقرب بها إلى الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون هنا يقول ومن الناس من يشري نفسه يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله أنا لك يا رب فاصنع بي ما جئت تزهق نفسي ابتغاء مرضاتك وجاهد في سبيلك حتى تعلو راية هذا الدين أنا سأنصر الإسلام بكل ما أستطيع من قوة يشري نفسه يبيع نفسه فبماذا ضحيت أنت تدري لماذا فسد قلبك الآية تقول ذلك الآية توضح لك ذلك فهمت ليه قال والله رؤوف بالعباد جاب الرأفة هنا ليه إن أهل رأفة الله هؤلاء فبماذا ضحيت أنت ضحيت بإيه بعت بإيه لو بعت بإخلاص وصدق طلبا لمرضات الله جل وعلا لطهر قلبك ولاستحكمت فيه الرحمة والله رؤوف بالعباد فهمتم هذا الأمر الثاني وهو بع نفسك ابتغاء مرضات الله تعالى لتكون أهلا لذلك الأمر الثالث الجزاء من جنس العمل كن رؤوفا بالناس بعامة الخلق وليمتلئ قلبك بالرحمة والرأفة حتى يعاملك الله جل وعلا برأفته وبرحمته روى الإمام التنمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله ابن عمر رجل الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الرحم شجنة من الرحمن فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله وفي الحديث إشارة إلى سبب عظيم من أسباب الرحمة ألا وهو صلة الرحم صلة الرحم من الأسباب العظيمة التي تستنزل بها الرحمة فبالتالي هذا أيضا يدخل معنا وما ذكرناه من أسباب أو موجبات للرحمة تأتينا هنا فكل الأسباب الموجبة للرحمة هي من حظ العبد من اسمه تعالى الرؤوف لأننا قلنا أن الرأف شدة الرحمة فإذا أردت أن يرأف بك الله فينبغي أن ترحم العباد وينبغي أن تأخذ في أسباب الرحمة على سبيل المثال مثلا أن يتلمس العبد مرضات الله في الحديث الذي في مصنف الإمام أحمد وصححه الشيخ الأرنعوت قال صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتلمس مرضات الله حتى يقول الله لجبريل انظر إلى عبد هذا يتلمس مرضاتي ألا وإن رحمتي عليه فيقول جبريل ذلك ليه الملائكة ثم يفسط له هذا الأمر في الأرض الشاهد فيها ألا وإن رحمتي عليه فمن أعظم الأسباب الموجبة للرحمة أن يتلمس العبد مرضات الله من أعظم الأسباب التي توجب الرحمة أن يتلمس العبد مرضات الله فإذا تلمس مرضات الله تعالى رحمه الله جل وعلا فنزلت هذه الرحمة في قلبه فكان أهلا لأن يرأف به الله سبحانه وتعالى لكن هنا إشارة مهمة أن الرأف لا بد أن تكون في موضعها فكما أنها من الأخلاق الحميدة والفصال العظيمة إلا أن الشد أنفع في بعض المواضع ولذلك قال في شأني حد الزنا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وهذا يشبه حال المريض إذا اشتهى ما يضره أو جزع من تناول الدواء الكريه إذا أحب الله عبدا حماه من الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء فهذه رحمة فإقامة الحدود رحمة ولكن يعني قل من يتأمل ذلك لأنها بالنظر إلى المآل إذا من الأسباب الموجبة لذلك ذكرنا من حظ العبد من اسمه تعالى الرؤوف أن يأخذ في الأسباب الموجبة للرحمة أريد هنا أن نختم هذا الكلام ببعض الأمور المتعلقة التي تتعلق بهذا الاسم قال شيخ الإسلام ابن سيمية في مجموعة الفتاوى والكلام هنا بتصرف يتكلم عن الفرق ما بين الرأفة والرحمة كلاما ماتعا وهو يعلق على الآية التي في سورة النور ولتأخذكم بهما رأفة في دين الله يقول هكذا المذنب هو مريض فليس من الرأفة به والرحمة أن يمكن مما يهواه من المحرمات ولا يعان على ذلك ولا أن يمكن من ترك ما ينفعه من الطاعات التي تزيل مرضه بل الرأفة به أن يعان على شرب الدواء وإن كان كريها مثل الصلاة وما فيها من الأذكار والدعوات فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وأن يحمى عما يقوي داءه ويزيد علته وإن اشتهى ولا يظن الظان أنه إذا حصل له استمتاع بمحرم أن ذلك سيسكن بلاءه بل ذلك يوجب له انزعاجا عظيما وزيادة في البلاء والمرض في المآل فإنه وإن سكن بلاؤه وهدأ ما به عقيب استمتاعه أعقبه ذلك مرضا عظيما عسيرا لا يتخلص منه بل الواجب دفع أعظم الضررين باحتمال أدنى قبل استحكام الداء الذي ترام به إلى الهلاك والعطب ومن المعلوم أن ألم العلاج النافع أيسر وأخف من ألم المرض الباقي وبهذا يتبين أن العقوبات الشرعية كلها أدوية نافعة يصلح الله بها مرض القلب وهي من رحمة الله بعباده ورأفته بهم الداخل في قوله تعالى لنبيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فمن ترك هذه الرحمة النافعة لرأفة يجدها بالمريض فهو الذي أعان على عذابه وهلاكه وإن كان لا يريد إلا الخير يعني دلوقتي وده اللي بيحصل لما اي واحد يقول اقيم علي الحد احنا قلنا الاصل ما يسطر نفسه لكن هذا يعني كحال يعز مثلا يريد ان يقام عليه الحد ولا يجد من يقيم عليه الحد ويظل هو متألم بسبب اثر الذنب يعالج من اسباب التوبة ولو اقيم عليه الحد لطهر اذا هذا العذاب العاجل ارحم عليه من هذا العذاب طول حياته فضلا عن أن يكون لم يوفق إلى توبة صادقة فتكون بلية عليه في الآخرة إذا قد يجد الإنسان رأفة ويجد رحمة بهذا والرحمة الحقيقية أن ينظر إلى المآل يقول إذ هو في ذلك جاهل أحمق كما يفعله بعض النساء والرجال الجهال بمرضاهم وبمن يربونه من أولادهم وغلمانهم وغيرهم في ترك تأدي بهم وعقوبتهم على ما يأتونه من الشر ويتركونه من الخير رأفة بهم يعني الولد بيعمل حاجات غلط وبيقوم ببعض الاشياء اللي لابد ان يؤدب عليها بس بتحبه فتتركه دون عقاب او مريض يريد مثلا ان يتناول شيئا من الطعام يقولك انا نفسي في ده الدكتور قال لا يا جماعة هعمل ايه يعني انت عايزينني ان العذاب فتأخذهم الرأفة والرحمة فيعطونه فهل هذا يسمى الا سفه وحمق يعني في الاهر خلص حي موت الراجل فيكون ذلك سبب فسادهم وعداوتهم وهلاكهم ومن الناس من تأخذه الرأفة بهم لمشاركته لهم في ذلك المرض وذوقه ما من قوة الشهوة وبرود القلب والديات يعني واحد وقع في هذه البلية فتلاقيه يقول له متسبوه يا عم هو يعني كم بيعمل ايه كثير اوه تحفظ دي بالذات في زمنا ده يعني لما يجي واحد يقول له انت مش عارف ده عمل بلية سودة إيه, لك يا عم ايه منت شايف الدنيا ماشية ازاي هكذا فلانه قد استحكمت فيه الشهوة وبرد قلبه القلب بارد ووقع في الدياثة والعياذ بالله فانه يرأف بمن كان على شاكلته فيترك ما امر الله به من العقوبة كمن ينادي بتعطيل الحدود الشرعية من قطع يد السارق ورفع عقوبة الزاني وإباحة الشزوز والصحاق واللواط وغير ذلك من الأمور الانحلالية تحت دعوة الحرية فهؤلاء من أظلم الناس وأديثهم في حق نفسه ونظرائه وهو بمنزلة جماعة من المرض قد وصف لهم الطبيب ما ينفعهم فوجد كبيرهم مرارته فترك شربه ونهى عن شربه للباقين الكبير شربه مع... قال لا لا لا ينفعش الكلام ده وكل باية بقى كذلك والكل هكذا يهلك ومنهم من تأخذه الرأف لكون أحد الزانيين محبوبا له إما أن يكون محبا لصورته وجماله بعشق أو غيره ذكر ابن الجوزي في ذم الهوى أن رجلا قلبه تغير عليه وفسد ولم يعد يجد للإيمان مذاقا ولا حلاوة ولا طعما في قلبه وانتكس انتكاسا شديدا ذلك بكلمة قالها مر على ولد نصراني وكان جميلا فقال أي عذب الله هذا الجمال في النار فقال له مؤدبه ولا ولتذوقن مرارتها بعد حين قال ففسد لذلك قلبي هو ده فيجي يقول لك يعني الجمال ده نس دي ده يقوم عليه الحد من فعش أو لقرابة بينهما أو لمودة أو لإحسانه إليه أو لما يرجو منه من الدنيا أو غير ذلك أو لما في العذاب من الألم الذي يجب رقة القلب ويتأول بعض النصوص في غير موضعها فيقول إنما يرحم الله من عباده الرحماء ويحتج فيقول الرحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وغير ذلك وليس كما قال بل ذلك وضع الشيء في غير موضعه ورد عند البيهقي وهذا الحديث صححه الألباني من حديث عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا الديوث الديوث الذي يقر الفساد في أهله الذي يرى الخبث في أهله ويسكت عليه وهذا شأن الكثيرين للأسف من أهل زماننا فالأهالي الذين يرضون بهؤلاء المتبرجات تبرجا فاحشا في الشوارع كيف بهم؟ هذه هي الدياثة بعينها الذي يدري عن فواحش الاختلاط ويرضى أن يكون هناك صداقة بريئة هكذا يدعي بين ابنته وبين أخته وبين شخص آخر وهو يدري ويعرف ما معنى الصداقة البريئة في زماننا هذا وهكذا يقر الفساد في أهله يضع لهم مثلا دش وفي قنوات 200 قناة فيديو كليب والبنت عادة لوحدها أو ربة المنزل وهكذا مرة في مرة ممكن تنظر إلى مناظر سيئة يقر الفساد في أهله ولا يتحرك لذلك فهذا الديوث والرجلة من النساء ومدمن الخمر قالوا يا رسول الله أما مدمن الخمر فقد عرفناه فما الديوث قال الذي لا يبالي من دخل على أهله قلنا فما الرجلة من النساء قال التي تشبه بالرجال ومن لم يكن مبغضا للفواحش كارها ولأهلها ولا يغضب عند رؤيتها ولا عند سماعها لم يكن مريدا للعقوبة عليها فيبقى العذاب عليها يوجب ألم قلبه فيقول الله جل وعلا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله فإن دين الله طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم المبني على محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما فإن الرأف والرحمة يحبهما الله ما لم تكن مضيعة لدين الله فهذه الرحمة حسنة مأمور بها أمر إيجاب أو استحباب بخلاف الرأف في دين الله فإنها منهي عنها الشيطان يريد من الإنسان الإسراف في أموره كلها فإنه إن رآه مائلا إلى الرحمة زين له الرحمة حتى لا يبغض ما أبغضه الله ولا يغار لما يغار الله منه وإن رآه مائلا إلى الشدة زين له الشدة في غير ذات الله حتى يترك الإحسان والبر واللين والصلة والرحمة ويبغي في الأرض ويفسد في الأرض ويظلم ويتعدى في الشدة ما يجب الذم له ويوجب البغض والعقاب فينبغي أن يكون الموحد سنيا وسطيا في رأفته فإن الله لا يحب المسرفين إذن هذه يعني كانت لابد من الختام بها حتى لا يلتبس علينا الأمر في هذا الأمر فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم قلوبا نقية طاهرة